بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسنأخذ سرين من أسرار المثل الذي ذكرناه سابقا الأول أن الله سبحانه وتعالى ذكر قوله وهو الذي يرسل ولم يقل أرسل وفي هذا إشارة عظيمة إلى أمرين إلى الحرص على الدعاء لأن الله عز وجل ذكر أولا أمره بالدعاء فقال أدعوا ربكم تضرعا وخفيه إنه لا يحب المعتدين وأمر سبحانه وتعالى بالدعاء قبل هذه الآية فقال وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين فهنا جاء الفعل بصيغة المضارع الذي يدل على المستقبل ففيه الحث على الدعاء الذي يكون في المستقبل فالدعاء يكون في المستقبل أشار الله عز وجل إليه بقوله وهو الذي يرسل الرياح ولم يقل أرسل أي في الماضي للتنبيه على الدعاء الأمر الثاني لأن الخوف والطمع الذي أمر الله عز وجل أن يدعى خوفا من عذابه وطمعا في جنته أن هذا يقع في المستقبل، فناسب أن يذكر الفعل المضارع يرسل، وهو الذي يرسل الرياح، بينما تجد في مواضع أخرى يقول الله عز وجل وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فهنا ذكر الفعل الماضي أرسل. قال أهل العلم لأن الله عز وجل قد ذكر جملة من النعم ثم ختم بهذه النعمة فذكر صيغة الماضي لأنها نعم لأنها نعم متقررة ومثلها في قوله سبحانه وتعالى والله أرسل الرياح فتثير سحابا في سورة فاطر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 بتلك السحب التي تنطر ماء السر الثاني من الأسرار ذكر الرياح مجموعة ولم يقل الريح لماذا نجد في القرآن الكريم ذكر الرياح في سياق الرحمة الرياح وذكر الريح في سياق العذاب لماذا هل لا تأملنا في ذلك لماذا تذكر كلمة الرياح في سياق رحمة الله عز وجل وتذكر الريح في سياق العذاب والنقمة هنا أبدأ ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نفيسا حول السر في ذلك فذكر فذكر أن الرياح الرحمة مختلفة الصفات والمهاب والمنافع فإذا هاجت ريح واحدة أنشأ الله عز وجل لها ما يكسر حدتها أخرى بحيث تنكسر فتصير ساكنة هادئة طيبة لأنه إذا تركت الريح بمفردها ربما كان فيها العذاب فالله عز وجل كسر هذه الشدة وهذه الحدة بريح أخرى من جهة أخرى هذا في سياق ذكر الرحمة يذكر الله عز وجل الرياح لكن في سياق العذاب تترك ريح واحدة تنطلق هذه الريح الوحيدة فتكون عذابا ونقمه هنا وهناك هنا وهناك هذا هو السبب في أن الرياح لا تذكر إلا في سياق الرحمة وأن الريح لا تذكر إلا في سياق العذاب والنقمة نكتفي بهذا وإلى هنا وبركاته.